وصحب القرآن ومحافظ للقرآن فتكلموني عن جانازاتي انا ما أعرفه سبحان الله الله جراني وجر طلبة العلم جميعا أن تذهب لتصلي عليه فلذلك أخرت عليكم فأعتذر قال ما زينا مع سورة المائدة وقول الله جل فعلاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الْأَهْلَ آيَةِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ آية عظيمة جداً فيها طمأنينة لكل من اعتنى بالدعوة إلى الله الذي فعلها وانشغل بها وانشغل بربه في هذا الباب هذه مسألة عظيمة لأن العصمة على قدر البلاغ يعني هذه العيالة العظيمة تبين لنا مسألة من الهمية بالمكان هي مسألة أن العصمة العصمة على قدر البلاد فانظر هنا كيف أن الله جعل يعصيم العبد على قدر ما يبلغ في دين الله جل فعلا فقال تعالى يا أيها الرسول نداء للنبي صلى الله عليه وسلم وهنا لابد أن نلفت الانتباه إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل فعلا فإن الله نادى كل نبي باسمه سوى سوى, سوى محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله ما نادى ما نادى محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه إلا بلقضه أما إذا تكلم عنه خبرا فأخبر عنه باسمه قال محمد الرسول الله والذين معه نعم ما كان محمد أبى أحدين من رجالكم فاذا كان عن الخبر فتسمح فيما لا تسمح في الإنشاء أما في الإنشاء ما نداه إلا بلقضه يا أيها الرسول يا أيها النبي نعم قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني وظيفتك هو أنك هذا نداء شريف له طبعا وتعظيم لمكانته وبيان لعلو منزلته عند ربه جل فعله فبلغ يا محمد وظيفتك البلاغ فبلغ هذه الرسالة فإن كتمت شيئا فما أديت الأمانة ولا تخش أحدا من الكفار لا تخشى أن يصل أحد, أحد إليك بدرعين أو ينالك أحد بسوء فإن الله عاصمك منه وإن الله تعالى قد عصمك لما قال هارون وموسى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى تمأنين ليس بعدها تمأنينة معية النصرة والتزديد والتوفيق لن يصل أحد إليك بأذى قال إنني معكما أسمع وأرى عليكم السلام عليكم السلام عليكم, السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قال إنني معكما أسمع وأرى فقال هنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك ولا تكتم شيئا النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ و welcome له وإذا جمع الجميع فقال له هل بلغت قالوا اللهم نعم قال الله ما فشد الله ما فشد الله ما فشد وهو الذي قال لهم فردت سعيفة ما تركتما أنا, أنا ما أنا عليه فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وبين تمام البيان عليكم السلامة وبركاته عليكم السلامة وبركاته ورحمته الله عليكم جميعا وبين أتم, أتم البيان ولذلك عائشة رضي, رضي الله قالت أنا أنت من ثلاث من قال لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أحيى عليه فقد أعظم على الله الفريق عليكم السلام أحسن الله عليكم سامحونا رأي الله عنك على الوليد فقال فقد أعظم على الله الفريق فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإلا تفعل فنبلغت رسلته والله يعصيمك من النار من الناس وهذه كما قلنا العصمه على قدر البلاغ هل هي على قدر البلاء فسبحان ربيا العلام سبحانه رب السماوات السبع والارضين السبع القوي القادر القهار الجبار فقد يعصم عبده ولو تكالبت عليه الدنيا باسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما امن به الا ابو بكر وامن به علي بن ابي طالب وخديجه وكانت الدنيا باسرها على النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفه مع هؤلاء مع اهل مكه مع المقر والكيد والاستهزاء والسخريه ولم يتوقف عن الدعوه الى الله جل في علاه وقال لو انسردت سالفتي ما تركت ما انا عليه وقد جمع له الدنيا باسرها باجمع الدنيا فالقوا بها تحت قدميه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم ولكنه لم ينظر الى ذلك قالوا لو أردت النساء اتيناك باجمل نساء العرب لو اردت المال لا لاجمعنا لك مالا حتى صرت اغنانا ولو ولو أردت السيادة ما صدرنا الا عن رايك ومع ذلك سبحان ربي العظيم بين لنا ضرب لنا اروع الامثله على ان ما, ما, ما كان لله لا بد ان يمضي يعني من عاش لله لابد أن يمضي وهذا أمر في غاية الخطورة وهو أن من صدق العيش لله لابد أن يمضي لا يقفه شيء ولو اضطربت الدنيا بأسرها لا يضطربه وأيضا لو تكالمت عليه يعني أهل السماوات أو أهل الأراضي فرضا فإنه لا يتحرك حتى يؤدي عليه إن كان الأمر بينه وبين ربه جل, جل في علا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انفرضت سالفتي ما تركت ما أنا, ما أنا عليه ولما قال له يعني وساومه بالدنيا فهدده هدده بالآيات التي نزلت عندما قرأ عليه قال الله تعالى قال فأنظرتكم سعيقة مثل سعيقة عاد وثمود تقدم بالآيات وتأخر بالآيات له حتى اشتد الأمر على على عطبة من ربيعة قال الله تعالى يا أي الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وهنا أيضا نسب أن يأتي بالربوبية مع أن وظيفة من السلام تعبيد للعباد لرب للعباد سبحانه وتعالى لتحقيق الإلهية لكن كما قلنا لا يمكن أن يصل هي الإلهية إلا بالربوبية فالربوبية تستلزم الإلهية والمقام مقام مقام واحد ومقام وقام أعظيم من لوازم الربوبية وإن لم تفعل فمن بلغت والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وأيضا بيّن له أنك ما عليك إلا بلاغ فيطمئن قلبك ومن كفر كفر في سابق علم الله لأن الله لا يهدي من كفر ومن أراد الكفر ومن قدم الغواية على الهداية كما قال الله وجل في علا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فأما ثمت فأدينان فاستحبوا العمع للهدى وأنهم كلما رأوا طريقة الهداية ابتعدوا عنه وكلما رأوا طريقة الغواية أرادوا وأدخلوا فيها قال إن الله لا يهدي للقوم الكافرين طبعا أن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا من باب أصوليا من باب العمل الذي يرد به الخصوص هذا من باب العمل الذي يرد به الخصوص فإن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني لا يهدي هداية القلوب والا فانه يهدي ميدات الارشاد والدلاله والبيان والا ف صدر الصوره يبين مساله عجز الصوره صدر الصوره يا ايها الرسول بلغ البلاغ هنا هدايه البلاغ هنا هدايه عليكم السلام ورحمه فالبلاغ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته البلاغ هنا هدايه هنا هداية تحتاج إلى أن نقول هداية البيان والدلالة والإرشاد ما من أحد إلا إلا والله جل فعلا يعني يهديه هداية الدلالة والإرشاد عن طريق الأنبياء والكتب التي أنزلها الله جل فعلا أما آخر الآية عجز الآية قال إن الله لا يهد قوم الكافرين طب هو هداهم هداهم هداية الدلالة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأخ قال ما في مساحة لا انس بيستسهل فادي هدايه, هداية, هداية لكن هدايه التوفيق هدايه القلوب لا تكون لا الله قال ان الله لا يهدي القومه الكافرين والله لا اله الا روى الترمذي عن عائشه رضي الله عنها رضها قالت كان رسول الله صنم الله يسلم يحرص ليلا ولذلك قال من يحرص رسول الله سمع قلققه لسعد بن وقاص حتى نزلت الايه والله يعصمكم الناس قال اذهب ما اردت ما اريد شيء عليكم السلام ورحمه الله الله عليكم نفع الله بكم جميعا قال فنزلت الآية والله يعصمك من الناس فأخرج يسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد أصماني الله ورأت بذي عدة إن الله لا يهدي قوم الكافرين أي لا الله جل, جل, جل في علاه التوفيق, التوفيق هنا توفيق القلوب يعني لا يهدي قلوبهم سبحانه جل, جل في علاه قال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التصورات والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم علمنا أن أهل الكتاب يعدون النبي صلى الله عليه وسلم عدوة حسد والحسد لا ترى فيها دواء الحسد هذا من, من أعظم أدواء القلوب هلكة فالحسد هو الذي جر ابني آدم إلى التقاتل الحسد هو الذي يجر اليهود إلى أن كادوا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقد سموا له الذراع الشات أرادوا قتلهم وقد اتفقت كلمتهم في أكثر من موضع لقتل النبي صلى لكن أن لهم ذلك وقد عصموه الله جلالك علىها قل يا أهل الكتاب وهنا المقصود بها الكتاب هنا اليهود ونصار قول يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا الطورات والإنجيل يعني أنتم لستم على دين, حتى يعني على دين حق يعتد به حتى تحفظوا على أحكام ما الأحكام التي نزلت عندكم دون التحريف والتبديل الذي أنتم فيه من أحكام الطورات والإنجيل التي من جميلتها جاءت فيها سمات وصفات النبي الأمين وتعلمون يقينا أنه هو هو النبي من دلاء النبي والإمام بالقرآن الذي نزل أن هذه الشريعة الشريعة الغراء ناسخة لجميع الشرائع ولابد من اتباعها ولابد من الإيمان من الإيمان بها وأنا أتعجب جدا أننا نعيش في زمان الآن هناك من يدلس ويحاول أن يداهن النصارى الكفرة على أنهم ليسوا بكفرة أو يغد الطرف عن الكفر يقول الآخر يقول أن لا تتقل اسم الكفر عندهم و ويلبسون عن ناس تلبيسا لا يعلم به إلا الله جلال في علاه أن لهم, أن, أن لهم النجاة هؤلاء القوم أن لهم النجاة بدلوا وحرفوا كتاب الله جلال في علاه النصارى كفر كفرا كفر كفر كفرا لا يخرج من, من, من, من النار بحام الله أكفر منهم اليهود وهؤلاء على ضلال وهؤلاء على, على, على, على, على غضب يعني, يعني النصارى كفر, كفر كفر جهل واليهود كفر كفر علم بعدما علموا كفروا وجحدوا بآيات الله جل... جل في علا فهنا يقول الله جل لستم على شيء حتى تقيموا أحكام التوراة والإنجيل حرفتم يحرفون الكلمة من بعد مواضع يحرفون الكلمة عن مواضع حرفتم كتاب الله جل, جل الفلاة التوراة والإنجيل وعبدتم دون الله جل الفلاة ونسفتم له الولد وهذا جرم ليس بعده جرم وأيضا اليهود وسمه ووصف الله تعالى بصفات النقص وله الكمال المطلق والجلال المطلق سبحانه وجل في علاه فمن أنكر شيئا من التوراة والإنجية أنزلها الله تعالى في علاه أو أنكر القرآن الذي نزع على محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب بجميع الرسل لا أن هذا القميء ويقول من وحد الله وآمن بأي رسول دخل الجنة جهل وجهل مركب يكفل بذلك تصدل للناس فقيها علما إذن لا لا لا ينظر في مسألة قامت الحجة وذات الشبهة عن مثل هذا الجاهل فكان يعني من كفر بالقاء كفر بالطورات من كفر بالقاء كفر بالإنجيل ومن كفر بمحمد كفر بإيسى وبموسى وبنوح وبإبراهيم وبكل الأنبياء قال الله تعالى ولا يزيدنا كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين يهيئه الله جل وعلا يهيئه ما ان نبينا صلى الله عليه واله اقرب لنا هؤلاء اهل الكتاب يعلمون أننا على حق فهم يشارعون ويبادرون بالاتباع بالايمان لكنهم كانوا أشد من الكفار الاصليين كانوا اشد عداوه للنبي صلى من الكفار الاصليين لذلك قال الله تعالى ولا يزيدنا ولم نقسم والله يا لا جدا كثيرا منهم ما انزلك من ربك اي واقسم لك هذا القرآن المنزل عليك يا محمد هؤلاء الكفار الفجر الذين هم اولى الناس شوف انت متعجل بعد الدرس نتكلم ماشي عشان لك فهم اولى الناس بالايمان بك ولكنهم كانوا أشد عداوة لك نعم فسأجد الكثير منهم الغلو في التقريب والجحود والإصرار على على عدوتك قال حي قال هو هو قال هو هو قال, هو قال وما تفعل قال عداوته إلى يوم الدين جرأة ليست بعدها جرأة وإمعان في الكفر والضلال وإذا أراد الله بعبد شرا صلت عليه نفسه ورذلك ترى أن كل من اتبع الهوى أو ركب الهوى ما كان إلا أضل من إبليس أفرأيت من اتخذ إله أو هو أفأنت تكون عليه وكيل وهنا في قوله ولا زِدَنَا كَذِيرًا من مِنْهُمْ مَا أُنْزِلْ عَيْكَ مَنْ رَبِّكَ تُغْرَمَا كُفْرَهُ فَلَا تَأْسَى عَلَى قَوْمٍ تَسْلِيَ لَهُ هي تسليحة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ستعلم أنهم يزدادون عداوة ويزدادون كفرا ويزدادون ضلالا على في هم فيه أنزل عليك فلا تأس عليه تسليحة له فأنت تعلم أن هؤلاء يجحدون هم لا يكذبونك كما قال تعالى عن أهل مكة لأنه كان يشتد على النبي قد نعلمه أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله ولهم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولهم يحزنون وهذه الآية عامة هذه الآية عامة في جميع الشراء التي نزلت قبل شاعة الإسلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والنصارى طبعا الصابئون يبقى اذا استئنافا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا يحزنون يلبسون على الناس بمس هذه الايه ايكم سان احسن الله عليك ايات الفضل يلبسون على الناس بمس هذه الايه هم يقولون انظروا ان الله اعتذ بايمان هؤلاء ان الذين امنوا ولدين هادو والصادقون والنصارى من امن من الاخر وعامل الصالحات فلا خوف عليهم من يستطيع ان يرد على هذه الايه لانه هذه مستمسك لهذا الذي يمكر ويلبس على الناس بانه الآن الله عدد المؤمنين ان الذين امنوا ولدين هادو والصادقون والنصارى من امن بالله وله من الاخر وعامل الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يقولونه قال الله تعالى فلا خوف العلمهم يحزن يبقى من وحد الله آمن بأي نبي يكون مع الذين هادوا والذين أمنوا والصابقون كيف رد عليه تعرفون نريد تمحيس نظر بس قوة في النظر ومبارك عليكم جميعا أحسن الله لكم كنا الآن أمن حسب شريعته في وقته هو يقول الآية عامة الآن الآية إن الذين أمنوا والذين هادوا الصابقون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوفا عالم ولهم يحسنون لأن شرت في الآية هنا إيش؟ قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فقالوا إذا عمل صليحا وكان مؤمنا بالله وليوم الآخر موحدا آمن بأي نبي يدخل جنة صراحة المسألة تحتاج إلى من يمحس النظر ويقرأ جهاد لما جهاد أن أعلم أنك لا تتغيب لكن لماذا لما التخلف كثيرا لماذا لما لو لا يقيني أنك لم تتأخر لشدت عليك شدة ما احتملتها قلت يا أستاذ دكتور تامر المسألة هنا واقفة على من يلبس على الناس يقول من وحد الله وآمن بأي نبي دخل الجنة هو طبعا خلاص جهاد أتى بالإجابة إيش نظرا وأنا ما أريد النظر عندي مرتب بالبعدية لا بالقبلية فهو يقول الآن أما قال إن الذين آمنوا الذين هادوا الصابقون والنصارى من آمن بالله وليوم الآخر أعمل صالحا فلا خوف عليهم ولهم يحسنوا وهذه الآية عامة في جميع أديان أي الذين صدقوا الله ورسوله هم المسلمون أتباع خاتم المرسلين والذين هادوا يعني أي اليهود أتباع موسى عليه السلام والصابقون طائفة من النصارى يعني يحلقون أوساط رؤوسهم والنصارى أتباع عيسى بن هؤلاء اه أهل الأديان كلها من آمن منهم في زمانهم ورسوله إيمانا صادقا لا يشبه شك ولا اغتياب وعمل لأخير طيبا ونقال كاملا بالجنة من غير خوف ولا فزع وليس معنى الآية كما قال بعض الزائغين إن اليهود اليهودي يتمثل بيهودياته والنصراني بنصرانياته حتى لو لم يدخل في دين الإسلام فإنه يدخل الجنة مع المؤنين هذا الذي قاله الزائغون نعم هذا كذب وهذا باطل وضلال فإن الإسلام نسخ الأجهان قبله لقول من يلتغي الإسلام دينه فلن يقبل منه وفي الأخيرات من الخاصرين ثم ذكر تعالى ما أخذ على العهود من الموثيق لا أنا أريد الآية كمان ما ينفع مثلك لا يعتزر الجهاد لكن حتى كنت خلف العمود واجب أن تظهر نفسك طبعا اخونا عمر احمد قال في وقتين كملت الاجابه على هذا لكن انا انا اردت منكم عليكم سلامات شيخ شابه طبعا في اردت منكم طلبت منكم الاثر الذي يقول انتم شوف اجابتكم صدى ما بجابت اجابات بالنظر والمسألة طبعا باقي, باقي الاجابات باسرها بالنظر صحيح انا اردت الأثر اولا ومتى النزاع هو لا خلاف لا خلاف رجل الله عنك يا منائن السلام عليك. عليكم السلام عليكم الخير كلها دقة وجلة أقول, أقول إخوتي الكرام كلنا بس نتكلم في أمر أقول هو لا نزاع بأن من آمن, في من آمن بموسى في زمانه هو من أهل جنة من آمن بإيسى في زمانه هو من أهل جنة من آمن بنوح في زمانه فهو من أهل جنة هالكلام باع على اليهود والنصارى وهؤلاء الذين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لو بقي على, على, على ما هو عليه ووحّد الله وآمن به يدخل جنة لا هم يقولون بذلك يقولون بأن الله قال تصريحا الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر المهم الشرط أن يكون آمن بالله واليوم الآخر وعاملا صالحا فذلك ربنا هم يحسبون الأثر, الاثر الاثر الاثر من الكتاب ثم السنة فهنا من الاثر ابو ليد اتى بالسنة تعجلا بحديث صحيحين على قول النبي صلى الله عليه قال والذي نفس بيدي ما سمع بي من يهودين والنصرين سمع منهم بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار محمد لك أتت بها أيضا وأخونا عمر أتت بها طب أنا سأقول لكم شيئا أنا أريد من الكتاب أنا الذي أردت منكم الكتاب طبعا أن عند الله الإسلام قالوا ونحن مسلمون لأن الإسلام عنها لإستسلام التام لله قد استسلمنا لله جل في علاه طيب في نفس السورة أما قال طيب أنا أأتيكم بالآية وبعدين أنتم أنتم تعلمونني أخطأت أنا أما صرت حتى لا أشعر بالجنون يعني المسألة مشاين دي وحدي طيب أقول لكم أما قال الله جل في علاه والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به بالخرآن ك... أما قال الله ذلك والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يؤمنون بإيش بالضمع لعاية القرآن يعني هو قال من آمن بالله ما... ما... آ... واليوم الآخر فنقول الله رعلا أتى بالآيتي أن من آمن باليوم الآخر قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون, يؤمنون به أنا أعد أأتي لكم وين مصحفي أنا دقيقة دقيقة عشان اضبط منها سريعاً ودیزه اعلی فضیلت شیخ لا لا لسه هذه الايه انا في أبداً أبداً إن الآية صريحة أنتم قتلة أتايت في الآية أنتم نيام وأنا أنا لا أحب النيام أهمة عن مصحفي بس يسعفني سريعاً قال الله تعالى في سورة قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتين يحافظون قال الله تعالى هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به هنا يقول الله وصفا لهم ماذا قال عنهم قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى الجميع بلا يرجع من آمن بالله واليوم الآخر إذن هم يشترط ليدخلوا الجنة لا خوف عليهم ولهم يحزنون قال يؤمنون من آمن بالله واليوم الآخر هو يؤمن باليوم الآخر هذا شريط صح طبعونا تعالى الإمام باليوم الآخر يستلزم الإمام بالقرآن قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين هديه لا يعد سعيد والآية هذا كتاب مبارك أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين الشادة وسأتيكم والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون إذن هنا في هذا الباب الآية الصريحة ردا عليهم إن كنت على ما قلت أنت قلت الذي نهى الدول والصابعون والنصارى ممتاز الشريط أنهم يؤمنون بإيش باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر هو صالح الإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بالقرآن والذين يؤمنون بـ بـ بـ باليوم الآخر يؤمنون به آية صريحة ليس فيها تمت شيء من هو الرد رد, رد, رد قاطع في هذه المسألة تصريحا قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك ومصدق الذي بين يديه ويتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرات إيش فيهم قال رد الله عنك شيخ شام قلنا لك يأتينا بالآية قال والذين يؤمنون بالآخرات يؤمنون به وهم على صلاطين يحبطون يبقى اشترط هنا اشترط أن يكون هؤلاء قد الذين أمنوا بالآخر أن يؤمنوا بالقرآن فمن لم يؤمن بالقرآن فقد كذب باليوم الآخر فمن لم يؤمن بالقرآن فقد كذب باليوم, باليوم الآخر نعم قال الله تعالى فلقوف الأعمى هم يحزنون إذن يعني أصحاب الزيخ والذين الذين أتراهم الآن يتكلمون على أنا من أتى بالوحدانية يعني وآمن بأي رسول يدخل الجنة هذا تلبيس على الناس تلبيس على الناس كل من كذب الرسول كذبت قوم الوحين المرسلين جوعة أصل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ما وسعه إلا أن يتبعني نعم كل هذه أدلة نظرية أبو عمر كنت أردت منكم الدليل الأثر من القرآن والسنة وهذا القرآن خفي على كثير ممن لكن ولذلك قلت لكم أن من أسرع القراءة وتدبر يجد أسرارا عجيبة في القرآن وهذا الذي يجعلك تقول ما الذي جعل ابن تميه تندم ندما عظيما أنه لم يتفرغ للقرآن قال تعالى وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا أَلَيْهِمْ رُسُلًا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون انظر هنا إلى هؤلاء الملعين الذين يعني قد يعني تعالت عدواتهم لله وللرسول ايه ده ايه ده لما في المهلم النصارى لا يدخل جنة انا بقى حقول كلمة اسكندرانية الناس كلها تنكرها علينا فلميت نفسي وسكت سكت خلينا اقول يا لهوي بس احسن يا للهول كيف كيف تفهمون مني هذا بانه حتى حتى انا بيضحك لم ي... كيف هل انا قلت من النصارى احد يدخل جنة هناك من يفعل ذلك <تصفيق> سامحني سامحنا يا شيخ فضيله الشيخ هشام رضي الله عنك احسنا عليك رضي الله عنك اصحاب القران هم اهل الخيص واتجان الراس خاصة الله جزاك الله خيرا لا بد نفهم في هذا الباب ان النصارى لهم في النار مخلدين فيها لأنهم, لانهم لم يؤمنوا بالقران ولم يؤمنوا بالعدنان قال النبي صلى الله عليه وسلم ولي نفس بها ما يسمع بي اليهودي ونصرانيسهم ولم يوم بلادي جئت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب من أصحاب النار وعلى قد من اليهود العهد المؤكد الموثق على الإيمان بجميع الرسل وأخذنا ذلك عن النصارى وارسلنا عليهم رسلا حتى يؤمنوا ب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما عفويا الله أبو عمر ماذا نفعل عفويا فإذا أخذ العهد والمثاق على الهود وعلى النصارى للإيمان بجميع الرسل واتباع الرسل والإيمان بالرسول الذي يأتيهم, يأتيهم وصفه في كتابهم نعم ولكنهم من أهل الكفر كلما جاءهم رسول بما لا تحبه النفس ولا تهوى عصوا وعندوا وجحدوا برسلاته وقالوا لا نعلم أنك رسول وردوا كل دليل جاء نعم فطائفة منهم يكاثبون وطائفة يعلوا أمرهم فوق الكذب فترهم يقتلون وقد قتلوا يحيى وقتلوا زكريا واتفقت كلمتهم على قتل عيسى وما قتلوه ما صلوه شبه لهم وأيضا قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وانا جاء التعبير يقتلون على الاستحضار الأمر كيف يفعلون يأتيهم الرسول بالآيات القاهرات الباهرات الظاهرات هل واضح اللعيحة ومع ذلك يجحدون بها وبعد ذلك يرتقون فوق الجحود والكفران إلى قكز النبي المرسل من قبل ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه فماذا يكون هذا أمر جلد وذلك قال, قال الله تعالى وحسبوا لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون نعم النصارى أخف لكن الكفر من الله كلهم يعادون الإسلام يعادون الإسلام عداوة دورية وظن العهود أنه لا يصيبهم عذاب وبلاء بقتل الأنبياء قتلوا أفضل, أفضل من واطئ الطراب في زمانه قتلوا الخلق أفضل الخلق الذين أرسلهم الله جل وعلا لهم هداية وإبعادهم وإبعاد عن الغواية ومع ذلك تجرؤوا على سفك دمه فهذا تمادي في فنون الغي والفساد والفسق والفجور و ولذلك أظم الله بصيرتهم وأعمى أبصارهم وأيضا أغلق قلوبهم عن الهدى فصموا أن يستمعوا الحق وإن سمعوا لا يستجبون و و و وإن كانوا قد تابوا لأن الله جل في علاه بين أنهم تابوا وحسبوا لتكون فدنهم فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ألا يشكروا ألا, ألا, ألا, ألا يستكينوا ثم عموا وصموا كثير منهم يعني بعد ذلك وعندما تابوا رجعوا إلى العمى وإلى الصمم وإلى, وإلى الإجرام وإلى البغي وإلى الفسق وإلى الفجور والله بصير عليه مطلع على إجرامهم وفسقهم وأيضا جعودهم بآيات الله تلفي عليه. فهم, فهم لا, لا يرؤون نور الهداية ولا يرؤون نور الهداية ولا استمعون على ما يفيدوا قلوبهم خلوب ولا, ولا, ولا يوحدون الله العالى بقلوبهم وابنية طاهرة فهم يتيهون, يتيهون في بيداء الضلال وبعد أن بيئن الله قبائح هؤلاء القوم وغدر هؤلاء القوم وحقد وحسد اليهود قال أيضا أن يعني على ركاب القوم قال أن صار أيضا على ركاب القوم لذلك قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح النمر أعوذ بالله من غضب الله يعني هؤلاء يستجلبون علينا اللعنات ويعني السماء كادت تتهدهد وترى مطرا من الحجار علينا بذلك يعني أنا بكيت عندما نظرت وسمعت بأذني امرأة مسلمة هذا الله يعني خارقة في الجهل تهني تهني, تهني بعيد القيامة ما, هي ما هو عيد القيامة هم يعتقدون قيامة الرب مات الرب ثم قال في اليوم الثالث وطبعا بقى المعمودية مادر النسطورية من من الفرق الذين لهم عقيدة في هذا الباب عمتا هم يؤمنون, يؤمنون بأن عيسى هو الإله وأنه صلب بعقيدة الفدة وبعد ذلك بعد ذات أيام قام, قام الرب فهم عيد. قيامة ربهم يقولون نحن نهني نهن إخواننا كذا نعم هؤلاء نهنيهم بعيد القيامة المقدس المديد يحترق القلب وما أدري أدامه ولا يكفي إنه مثل هذا مسبة لله جل في علاه ووصفا بالنقص وهو على الإسلام ويقول بذلك لو كان يعلم لكفر في الوقت لكنه لا يعلم ولا يفهم يفكر أمر آخر أن هذه المسألة الناس يتعايشون معنا ونحن تعايش معهم نعم أنت لا تظلم ولا تتعدى ولا تتجاوز لا على الدماء ولا على الأعراض ولا على الأنفس لكن الكافر كافر والمسلم مسلم الكافر الذي يصب الله يصبه ليلة نهار صباحا مساء وأنت تهنوه ممتاز وأنت تهنوه وأنت تهنوه أنت كأنك أقررت بكفرياته التي يأتي بها وقال المسيح يا بني إسرائيل عبود الله المسيح يردهم يا بني إسرائيل الله رب وربكم وهنا الله تعالى يقول لقد هنا التأكيد بالقسم الآن التأكيد بالقسم الآن والله لقد كفر هؤلاء نصار الذين قالوا بأن المسيح هو الله هم العقوبية العقوبية هم يقولون بأن, بأن الله, الله حل في ذات عيسى طبعا عندنا الصفية قالوا الحلول في جميع المسلمين وهذه أم المصابة نعيش بها هؤلاء الدعاء من أجه الخرق إذا قالوا بذلك يعني الدعاء يدعون إلى, إلى ما يمكن أن يسقطهم في الكفر طب وريمة أنت كده خففت الوطأ يا شريف لا لا تهنئة النصارى بعيدين كفر لا تقول أشد من الزنا قل كفر فقلنا الكفر هنا النوع والعين وهذا كلامنا نتكلم فيه نتكلم على أنهم أنت تهنئ رجل بيسب الله تهنئ أنه بيسب الله بس خذها فهما بهذا تهنئ رجلا يسب الله يشتر من الله جل في علا يؤذين ابن آدم يكذب ابن آدم أقول أنا الواحد الأحد ويقول له ولد قال يكذبني ابن آدم يكذب الله جدا فعله وهي مسبة قال ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يشتمونه يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم وعفين فهم اليعقبي يقولون بأن الله حل في, في, في ذات عيسى عليه السلام واتحد به فهو الآن عندهم الان مكون الله من إيش من اللاهوتية والناس سوتية الذات الإلهية حلت في ذات عيسى عيسى إنسان والذات الإلهية حلت فيه معنا عندنا اللهوت والناسوت فجمع بين كونه إلها وكونه إنسانا ولهذا اعتقدوا فيه عيسى عليه السلام الألوهية ولذلك يقولون مريم مباركة العزراء المباركة لأنها ولدت كذا وذكروا إلها أعوذ بالله الكفر و الكفر و اللهم اني ابرئ من ذلك اني ابرئ عليك من, عليك من على الاسلام والتوحيد اللهم امتن علي على الاسلام والتوحيد اللهم امتنا جميعا الاسلام والتوحيد وانت ف... هناك الاخرون الكاثوليك او لا ما ادري من الذين يقولون بالاقانيم الثلاثه يقولون بالاقانيم الثلاثه باسم الآب باسم الاب باسم الروح الخدس يقولون بالأقانين الثلاثة وهدي أم المشاكل أيضا فيرونه <تصفيق> ف... الآن التحدي الثلاثة يقولون كذا كذا باسم كذا باسم كذا باسم كذا إله واحد أمين الثلاثة في واحد الله مستعد هذه عقدة القوم فقال وعيسى عليه يقول يا بني الصليل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أوهي النار وما من ظالمين من لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تخف ما تخف الدكتور الثامن ما, ما تخف من زمن هو موجود ما تخف ما تخف لا تخف, تخف فهنا عيسى عليه السلام قال من يشك بلا فقد حرم الله على الجنة ما أهو النار وما للظالمين والأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وابن أمته وكلمته ألقاه إلى مريم وروحوا منه أن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة على مكان العمل فعيسى عبد مثلكم قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تواب ثم قال له كن فاكون إيش الإشكال عندهم الإشكال عندهم أنه جاء من غير اب قالوا يبنى حل فيه الإله نقول لهم لو كان عندكم مسكة من عقل الأولى بالعبادة والأولى بالإلهية يكون بقى آدم لأن آدم من غير أبن وأم يقول من غير أبن وأم والفارق بن عيسى بن حواء حواء من أبن دون أم وعيسى من أم دون, دون أبن وهذه ربوبية الله وعظمة الله عليكم سلام عليكم ورحمة الله عظمة الله تتجلى عظمة الله في هذا وتنوع الخلق خلق عيسى من غير أبن خلق عواء من غير أم وخلق آدم من غير أبن ولا أم ثم خلق الناس جميعا من أبنهم إن مهي مثل عيسى عند الله ما له ما للقوم ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فأكون ولذلك في القرآن آياته كثيرة وعيسى يشرح, يشرح ويقول إني عبد الله أتني الكتاب وجعلني نبيه واجعل المباركين أنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة يا إيسى بن أمر أنت قلت للناس تأخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما, ما, ما, ما ليس لي أن أقوله ما ليس لي بحق إن كنت قلته قد علمته تعلم نفسك ولا أعلم ما في نفسك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا عبد الله ربي وربكم فالذين يعتقدون بالتسليف أيضا كفرك لعقبية الذين يقولون بأنه حل في عيسى عليه السلام يعني المسألة كيف عقول القوم وهم يرون بأن الإله يوضع على رأس الشوك إهانة ويصلب ويجلد إله ثم يقولون هذا هو الإله كيف ينجيك الإله من الأعذاب كيف ينجيك ممن يطاردك وهو يطارد ويجلد ويصلب ويوضع الشوك على على رأس إذا صلب الإله بفعل عبد يهودي فما هذا الإله مخوتون هؤلاء وهناك يعني, يعني من كما قلنا تتعالى أصواتهم بالأقنيم الثلاثة قال الله تعالى ليبين لك أن كل من صدق كفر حتى من وحد الله حتى من وحد الله منهم وقالوا بأن عيسى إنجيل برنابة في التصريح بدار وقالوا إن عيسى عليه السلام هو عبد لله ولم يؤمنوا بمحمد فهم كفر ومخلدون في نار جهانا لابدنا الإيمان بمحمد ولابدنا الإيمان بالقرآن قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله الذي يتكلم معك أن تصدر باب القرآن أنا عمي قال لي أنتم متشددون والنصارى ما لكم لهم كيف تقولون كفر أليس يعبدون الله وعيسى أليس نبيا فأنا ما تكلمت كثيرا خدت المصحف وفتحت الآية قلت لهم ما بيقولوا واحد نتلاثة قال نعم قلت لهم هذه الآية فلما قرأ الآية قلت له الآن إن لم تكفرهم أنت كفر طبعا وكفرهم كفر كل أجدادهم الغرض المقصود بأنه بأن على حسم المدى أهل التلبيس ألا يعون ألا تصورون حسم المادة الله حسم المادة لقد كفر الذين قالوا إن الله يتعلم الثلاثة وما من اله إلا إله واحد وإلا من أخرى عن ما يقولون مثلا الذين كفروا منهم عذاب أليم يعني في الدنيا قبل الأخيرة لقد كفر الذين قالوا بالأقانيم الثلاثة الذين قالوا باسم الآب باسم الإبن باسم الروح القدس يقولون طبعا ما منهم أن يعتقد في الله وفي إيسى وفي مريم ومن يقول بأن روح القدس هو جبريل ولذلك قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد درب الله مثلا رجلنا فيه شركاء وتشاكسون رجلنا السلام رجل هل يستواني مثلا الحمد لله بل أكثر لعهم فليس بالكون الأله واحد قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته لذلك قال الله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه شوف هنا شوف لطف, لطف الإرجاع ورفق الأمر بالتوبة والأوبة وحصن الفيئة لله جل في العلاد أفلا يتوبون الله هل لا تاب فتحنا له المجال هل لا تابوا فإن تابوا قبلناه فإن تابوا قبلناه هل لا تاب افلا توبون الى الله وتستغفرونه والله غفور رحيم اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نستغفرك ونتوب الله وتستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم سبحانه جل في علاه فهنا والله غفور رحيم يعني الله يغفر لهم وهذا تعجيب لنفسهم ألا تعجب يا محمد من إصرار هؤلاء على الكفر والجحود من إصرار على الكفر وهم يعلمون أنه ما من إله إلا الله جلاله فعلا أفلا ينتهون عن هذه العقاد الشركية الباطلة تتوذي بهم إلى التردي وإلى, وإلى, وإلى, وإلى الهلكة فيستغفرون الله من الاتحاد والحلول فيغفر الله لهم وكما قلنا الكاثوريك يعني يمنون بالحلول والآخرون الأرزوكس يمنون بالاتحاد وكلهما على طرفين نقيد أيضا في مسألة كل طائفة تكفر الطائفة الأخرى فالله يغفر لهم إن استغفروا وإن تابوا تاب الله عليهم بل بدل سيئتين حسنات فهذه عقيدة يضحك منها البل فكيف بالعقلاء يقولون باسم كذا وكذا وكذا إله واحد الثلاثة واحد جمع واحد جمع واحد يساوي يساوي واحد عند هؤلاء البله يضحكون من المسك هذا الأعتقاد الله تعالى ما المسيح ما المسيح ابن مريم ما إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام شوف ما المسيح ليس المسيح ابن مريم إلا أحد رسل كرام وليس بداع من الرسل فهو من, من أنبياء بني بني إسرائيل لا هو إله ولا رب ولا, ولا هو ابن ينسب لله هو عبد من العباد إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لا أعجب من, من, من هذا العجب أنهم يعني يقولون بأن عيسى عليه السلام لما خلق من غير أب قالوا هو إله لذلك طيب آدم خلق من غير أب وأم وحواء خلقت من غير, غير أم فلذلك أضافوا الألهية لعيسى من أجل هذا فالله تعالى قال ما ما المسيح ابن مريم إلا رسول ابن مريم وقال ابن الأم ابن مريم إلا رسوله قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة هذه أيضا يستدل بها على نوع آآ لا آآ من الأنبياء الرجال يعني لا, لا تصح المرأة أن تكون نبية خلافة بن حزب وقال ورحينا لأم موسى أن أرضعيه هذا إلهام وليس وحيا أن جميل يأتيها ولو أتى حتى في هذا لا تكون نبيه النساء ليس عن ليش فقال أمه صديقة إبقى ارتقت أعلى منزلة تصل إيها المرة أن تكون صديقة ليست نبيا هي صديقة والصديقية طيب ده الصدقيه يصل اليها مرء بامرين اثنين او بثلاثه باتقان العلم الصدقيه لا تكون طبعا تكون اصاله اصاله بالمنبع بنقاء القلب وصفاء القلب نقاء القلب وصفاء القلب الصدقيه تكون بنقاء القلب وصفاء القلب وعلو ذلك عند الإنسان ثم بعد ذلك اتقان العلم ثم العمل ثم بعد ذلك تعليم الناس قد يصل المرء للصدقيه بذلك و و ومريم عليه السلام كانت تقيه نقية صافيه القلب وكانت ناسكه عابده لله جل في علاه وعبرها الله بالركوع والسجود وهم صديقه كان ياكلان الطعام اهو ليس لا يمكن ان تاكل وهي في من يحتاج للطعام الله صمد الصمد هو الذي لا يحتاج الى الطعام الصمد هو الذي لا يحتاج الى من يحتاج للطعام كان فقيرا اليه محتاج إلهي والله هو الغنيج والله هو الغنيج سبحانه وتعالى فالله يباين لهم ليس لهم صفات الإلهية هم يحتاجون الطعام شوف انظر إلى الذين كفروا في الرسل إيش قالوا يأكلون الطعام ويمشونها في الأسواق يعني يحتاجون ما يحتاجون عليه البشر نعم هم بشر في أحد قال بأن النبي ليسوا بشر هم بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه إنما إلههم ونههم واحد فمريهم إحدى نساء الطاهرات العريفات الشريفات يعني صد من الصديقات هي, هي كانت أمت, أمت الله كانت أم عابدة ناسكة تقية نقية طاهرة لذلك فإن الله جعلها آية من آياته بأن الله جعل جبريل نافق فيها من روحي على وجود عيسى عليه, عليه السلام انظر هنا لعدم ملبسة صفات الليلة قال ليست يعني لا يتصوم بصفة الإلهية لما كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه فكون لمن جعود والنقران بيان لهم بأنهم يأكلون الطعام إذن يحتاجون لهم ينامون يحتاجون النوم يشربون يحتاجون للشراب والله الغني عن ذلك الله الغني عن الطعام والشراب والنوم لا تأخذوا سنة ولا نوم هو الصمد أيضا لا يأكل ولا أشرب سبحانه جل في علامه فانظر إلى هذه اللفتة العظيمة إلى أن من أكل الطعام وشرب الشراب وإحتاج إليه كان فقيرا إلى ذلك كان فقيرا إلى ذلك وهذا يحتاج بعد ذلك إلى بعد هضم الطعام إلى أمور أخرى فهذا لا يمكن أن يكون أن يكون هذه من صفات من الصفات صفات إلهية فالله منزه عن كل ذلك سبحانه وتعالى فكيف يكون إلهان وكيف تكون مريم إلهان أيضا ما هذا إلا, إلا, إلا ما قاله أصحاب السفاهة وأصحاب البلاها وهؤلاء راكبوا أهواءهم هؤلاء جحدوا بالآيات الباهرة التي أتتهم وراكبوا أهواءهم معالب أخرى أرادوا بذلك السلطة والجاه والدنيا وما فيها لكنها ستتعجل بهم قريبا ويقفون ومسلون بأن يد الله جل في علاه ويحاسبون أشد الحساب ويقفون يعذبون أشد العذاب بما أشعق بالله ما لم ينزل به سلطانا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم سبحانه وجل فعلا قل يا بني سيد قل أتعبدون وقال تعالى لمحمد أن يخبرهم قل لهم الذين يعبدون المسيح أتعبدون من لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه ولا يقدر على نفع والضر لكم ومن عاجزا عن شيء لنفسي فهو لغير أعجز فكيف ينفع الغيس لا نصركم ولا أنفسهم ينصرون لا أستع ولا أنفسهم ينصرون قل أتعبدون ما لا يملك لكم ضر ما نفع النبي صباح مساء النهار ينادي على هؤلاء الذين يذهبون إلى إلى قبره ويستشفعون به وأيضا يعني يسألونه قضاء الحاجات وزد الخلات النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القرآن يسمعونه عندما يسمعونه القرآن قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضررنا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا من الخير وما مسني السوء. السوء فانظر أخي الكريم كيف أن الله يظهر لهم الآيات واضحة جلية ولكن ركب الهوى ومن أضل من, من, من, من تبع هواه بغير, بغير هدى من الله <تصفيق> محمد أن يقول لهم كيف تعبدون من لا يملك لكم نفع ولا ضر والمسألة في النفع والضر بيد إن يمسسك الله بدر فلا كشف له, له وإن يريدك بخير فلا رد لفضل ما أحد استعرض قضاء الله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك سبحانه ربي العظيم لذلك قال الله تعالى قول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا شوف هنا بيّن الله جعل أن الأهواء هم ركب الهواء قد من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وهنا هذا الخطاب للفريقين لليهود وللنصارى الذين وأيضا لفرق النصارى الذين غالوا في عيسى منهم قالوا إلى سيرف ومنهم كذا عيسى يعني نسبوه لله ولدا وأيضا الكلام على هؤلاء الملعين الأمة المغضوب عليها اليهود وهم قالوا بأنه ابن زنة معوض بالله من غضب الله فكل الفريقين فيه غلو فاحش فريق قالوا هو إله وفريق قد غالوا في الإهانة والتمقص وقالوا هو كذا واكلهما واكلهما على هلكه واكلهما كفر ها اه ماشي واكلهما كفر الله يحذر لا تتبعوا امثال هؤلاء فينادي على الفريقين من أهود نصارى لا تتبع أسلفكم وإمتكم الذين ضلوا قبل نبعث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الخلق ممن انصاع له من قاد لكن لابد أن تفهم أنه من صاع له من قاد إلا صاحب الهوى وفق شن انتبق وفقه فعناقه قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين وهذا الأمر لهم يرشدهم إلى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالإيمان به واتباع شريعته هذا الذي ينجيهم من عذاب ربهم صل... من عذاب ربهم المرتقب قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك شوف لما كان سائل الناس يقول ولما لعنوا لما هذه اللعن الترض من رحمة الله قال الله تعالى ذلك بما عصوا الباء هنا سببية ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون واللعن والطرد والإبعاد برحمة الله للعفوال أي لعن الله لهود لأنهم كفروا وجحدوا بالرسالة وقتلوا الأنبياء لعن الله النصارى لأنهم نسبوا النبي عيسى عيسى لله ولدا وقد قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئت مشايا إدى تكاد السماوات وتفطرد منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما أن بغير الرحمن يعتقد ولدا إن كل ما في الأرض ان كل من في سماوات الأرض إلا آت الرحمن عبدة لقد أحصاهم وعدهم عدة وكلهم أتيهم القيامة فرضا فلعنهم الله جل فعلا لعنهم لعن الهود في الإنجيل على لسان عيسى بن ورهم فهم العنون بكل لسان في جماعة الأوقات والأزمان لأنهم جحدوا بآيات الله جل فعلا ولأنهم أم مغضوب عليها يعلمون واجحدون بسبب الفجور والطغيان والتجاوز قال الله جل فعلا هنا دي اصراعات دي لا ننزل حمنازل اقصاء الضغد حوادينا الكتاب وانه وقضينا الى بني اسرائيل في كتابي لا تفسدوا في الارض مرتين ولا علوا كبيرا فاذا جاء وعده اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا قولي اه شديد فجاسوا خلال الديار وكانوا وعدا مسؤولا ثم أردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأمان وابنين وجعلناكم أكثر نفيرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم من, من أسأتم فلها فإذا جاء وعد الأخرة ليسوء وجهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة بعث عليهم بختنصة فأعمأ فيهم القتل فصارت بحورا فصارت الدماء, الدماء بحورا في هذا فبجحودهم وبعدم انكار لعنهم الله دلال فعال عبسان عيسى في الإنجيل قال الله تعالى كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلوا وهذه أيضا فيها الدلالة وضحة جدا على, على أن عدم إنكار المنكر هذه بالفعل فعل صيف ونحن قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس غيرنا بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإنما استطع فبلسانه فإنما استطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لا تأمرون المعروف ولا تنهون على المنكر أو ليدعوا صالحكم ولا يستجاب لهم فواجب الأمر عرفنا المنكر لكن بدوابط الشرعية المعلومة والأمر عرفنا على لا تكون إلا ولي الأمر إلا في الحدود الضيقة التي لاكم فيها مفسدة يعني تأتي بعدها كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوه أي كانوا ينهى بعضهم بعضا عن منكر من المنكرات ولا قبيح من القوائح التي يكونون عليه. ورد أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كان من علمائهم من ينكر ثم يأتي بعدها في اليوم التالي فيجيوا عفس المنكر فيأكلوا وشربوا ويضحكوا كأنه لم يفعل شيئا قال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون أي بئس ما يفعلون لا ينكرون منكر وين أنكروا يضحكون ويآكلون ويشاربون بعد ذلك ولذلك قال قال الله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا قص الله علينا قصة أصحاب الثبت نعم وانقصم ناسه إلى ثلاثة قوم وقع في المنكر وقوم أنكروا عليهم وقوم سكتوا فأنجل الله الذين أنكروا وأهلك الله الذين وقعوا والذين سكتوا سكت عنهم القرآن والذين سكتوا سكت عنهم القرآن مشاكلة ويعني هم للعذاب أقرب منهم إلى, إلى, إلى الرحمة لقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وحيث كان في ضعف قال فقال ماك ربي فلان كان يتعبد لك قال به فابدوا به فابدوا لم يتماعر وجهه لأجل مرة كان لا تلون على ممكن ينفع افعله اسمك انا افعله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ايوه لونا اهل الكفر وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتقوا اليهود والنصارى اولى بعضهم اولياء بعض وما يتولون منكم فانه منهم ما احنا ما معنى انه منهم والكلام على التولي ان كانت الموالاه مطلقه فيكفر وهي كانت شيء من الـ الـ الـ الأمور لرشوة لدنيا لـ لـ لمقرب آخر فإنه كبير من الكبار لذلك قال لا بئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون هذه بئس العمل اللي فعلوه من موالات أعداء الله يوالون أهل الكفر والوثنيين بل قالوا بأنهم أفضل من محمد وأفضل من دين محمد ما قد جنوا على أنفسهم وقد اكتسبوا غضب الله ولعن الثلاثة فعلان قال الله تعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم وفي العذاب هم خالدون لا يخرجون منها أبدا وان اردوا ذلك يرجعون خائبين خاسرين قد احاط بهم الخسران يقرر بهم يوبخون ما الذي فعلته كان موجود وبعد كده رجع رجع طب ادين طب وش اتفق المعنى هنا لا دخل على انا ساعه طول مش عارفه اقول ماشي تصييمه يو خلاص ماشي خلاص جزاك وذلك قال الله تعالى لما تولوا أهل الكفر وهذا من جحودهم قال لبيس ما قدمت لهم أنفسهم الله عليهم وفي العذاب يوم خالدون في نار جهنم خالدين فيها طب فإنهم يخلدون في نار جهنم في عذابات لا لا يخرجون, منها لا يخرجون منها أبدا وفي عذبات حاطت بهم حاطة عظيمة جاء أن جماعة من الهود خرجوا إلى مكة ليتفقوا مع مشركيها ليتفقوا مع المشركين ثقوا منهم راقي الاتحاد مع أهل الكفر والقول بأنهم تفقوها القول بأنها بأنه بأنه بأنه الكفر أفضل ديانة من محمد فاجتمعوا مع مع, مع المشركين على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رجع كان كعب بن أشرف ومن معه ذاهبوا إلى المكة يتحدون على محمد صلى الله عليه وسلم لكن لم يفلح فعلهم إن الله يسح عمل المفسدين قال بيس سما قدمتهم أنفسهم أن سخط الله عليهم من غضب الله عليه من, من, من ينجي من غضب الله جلال فعله ولذلك قال في العذاب خالدون ابن مسعود كان يقول إن الله غضب اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله وما غضب, ولا يغضب وما غضب قبله مثله قال الله تعالى ولو كان يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون هنا القرأة المحتفة بأن الإيمان في القلب لا بد أن يظهر أن الإيمان في القلب لا بد أن يظهر على جوارع. شوف إيش قال لو كانوا يؤمنون حقا أو الإيمان في القلب حقا بالله والنبي وما أنزل الله ما اتخذوهم أولياء لأن الإيمان يبعث إليهم أمرا وعدم الموالاة كما قال الله جدا فعلا قال الله تعالى في سورة البقرة قال بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين عبدوا الأجل هل الإيمان في القلب يأمرهم بعبادة الأجل هنا أيضا إذا كان الإيمان في القلب حقا لا أمرهم بالموالاة بل يأمرهم بمعاداة الكفر لموالاه الرب سبحانه وتعالى مع اهل الايمان اي لو كان هؤلاء اليهود يصدقون بالله حقا وبنبيهم موسى عليه السلام وبالتورات انزلت عليه عليهم ايمانا صحيحا حقا ما اتخذوا المشركين اولياء ما اتخذوا المشركين اولياء فاتخاذهم المشركين اولياء دل على لم يصدقوا بالبعث ولا شو لم يصدقوا بالنبي موسى عليه السلام لم يصدقوا بما في التوراه من الأحكام لأنهم يتولون لدينا كفر وانظر إيش يقول الله جلالي فعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو يخلونهم إلى آخر الآيات ثم بعد ذلك قال قال الله تعالى ولكن كثيرا منهم فاسقون كما قلنا بأن الكثرة ما ذكرت في القرآن إلا, إلا مذمومة هذه أمة مغضوبة عليها نسأل الله الرحمة ونسأل الله العفوال سرعة الفيئة والتوبة ولسان حالنا دائما يقول وعجلت إليك ربي لتغضار نوقف عند هذا لأنه دخل على ربع الآخر الفائد المصبطة ما في القلب لابد أن ينضح على الجوارح فإن كان نضح على الجوارح خلاف ما زعم دلالة على النفاق في القلب لأنه يزعم بالإيمان ويعبد العجل سمع أمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين أنتم لستم, لستم على الإيمان فإن كان الإيمان وقع في القلب لابد أن تجد له عملا يسجد يتصدق يصوم يستغفر يتوب يندم على ما فعل وجوب انكار المنكر والسكوت عنه قد يصل إلى تلاشي الإيمان ضعف إيمان وقد يصل إلى تلاشي الإيمان وقد نزل عليكم في الكتابة أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو استهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدث غيره إنكم إذن مثلهم اسرع الهلكه بالغلو في الدين لذلك حفظ جناب التوحيد اني مسلم بحسم ماده الغلو لا تغلووا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اها قوم من قد ضلوا لا يسفسد على قلب انسان من اتباع الهوى من تاب تاب الله عليه من لم يكفر يهود والنصارى فهو كافر بالإجماع. من يكفر اليهود والنصارى فهو كافر نعم لو في أي سيرة تفضلوا سريعا وأعتذر أنني تأخذت عليكم لكن أقول لكم هو الله له أشياء لا يعني الله جعل في علاها له حكم وشؤون أنا أتأخذت عليكم أنا انتهيت من درس من هنا وكنت أخذ مصالح لبعض الإخوة وأذهبت سيرة طاحم أيضا فقلت بالمرة يكون الأمر في هذا الباب يا رب أمين يا رب رجل عنك يا قلوب خشعة أحسن الله عليك خير وخيرا رجل عنك أسكين أحسن فلما علمت أن الأخير من القرآن وله قراءات وأنا أجل جدا أصحاب القرآن يعلم الله كيف أجلهم خاصة الله فأنا كنت أختبئ فيقدموني لأصلي يعلم الله أننا كنت أتخفى خلف الناس حتى ما أعد يقدمني لكن قدموني فتعجبت مما أنا فيه أولا وأنا أصلي تعجدت كيف أتى الله بي وأنا لا أعرفه لا أعرفه ولا أعرف عنه شيئا غير أنهم قالوا لي أنه محفظ وأنه صاحب القرآن وانشغل بالقرآنات والذي زاد الأمر علي أنهم قالوا لي أنه وصى بأنه لا يصلي عليه في الصف الأول إلى من ختم القرآن وكانت الوصية نافذة فضلان الفعلان وصلاح أتيت في طلب التلالي من معي وهم يعني الحمد لله منهم الخاتم فقدمته ايضا وانا ادعو له كررت دعاء عجيبا اوزع الله في قلبي قلت كفى انه انشغل بكلامك بس كررته حتى انقطعت انفاسي وانا لا اعرف عنه شيئا قلت يكفي انه انشغل بكلامك فسبحان الله لذلك اقول اهل القرآن اهل بركة هم خاصة الله لذلك تأخرت عليكم فسامحوني وأعتذر إليكم أشكر لكم فضلكم وأسأل الله أن يديم علينا هذا الخير الكريم والله دكتور تامر الجميع قالوا لي لا. الصفية يقولون بالاتحاد والحلول يا لكن ليس الكل طبعا. لكن يقولون بالاتحاد والحلول أنت أما رأيت وهو يقول سبحاني سبحاني ويقول ما في الجبة إلا الله لا يتشعري لأدي من الرب من العبد مشكلة كبيرة نعم هذا هذه المشكلة التي أثرتها أنه يجعلهم على الكفر يتمسكون به أعوذ بالله لا تخاف دكتور تامر لا تخاف وفهم الناس نعم شيخ شام ماذا تفعل لابد ان ينتشر العلم للناس حتى يفهموا ما يفهم يضرهم وآدم أشد مثلا هذا صحيح على فضيلة شيخ شام صح الحمد لله على كل حال ونحن أولى بعيس منهم حقا طيب أنت في الطلب يا رب تبعد زمان يا شيخ شام أنا, أنا من أسفل الناس الآن ربنا يغفر لي أدعو لي يا شيخ شام أنت صاحب قرآن أدعو لي اللهم اغفر لنا يا رب العالم ردناك أبا قتاذة أحسن الله لك هل والدي ألمون تشعرون بنا ويعلمون بحالنا هو الدعاء الدعاء يصلهم لكنهم لا يشعرون بنا طيب أنا بهذا عشان لا أضيق على الإخوة أجبت عن بعض الأسئلة محق من يقول بأن النصارى ليس كفار مع العلم النوم من العلماء وشيخ الأزر من قال بذلك فقد كفر من قال وكما كان عليما على ما تصف أنت وقال بأن النصارى ليس كفار هو كفر استغفر الله شيخ انا استغفر الله استغفر الله ادعي ادعي انت صاحب قران فادعي لي رضي الله عنك ورضي الله عن جميع جزاكم الله عن خير احسنا عليكم نحبكم جميعا في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته